ما کان یورید العاجل تعجلنا له فيها ما نشاآل من نورید، ثم جعلنا له جهنم ما يصلها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعىها وهو مؤمن فأولى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 فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّا يَبْلُغَ النَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين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 الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإنما تعرضا عنهم ابتغاء رحمة ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مخلولة إلى علوقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء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 العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كرتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن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 سيئه عند ربك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر